بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير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 كفر أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وَاغْفِرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّ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 لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهى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 Al-Fatihah ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال قتلو قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيون سأهم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 يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ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 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 وَإِذْ يَتَحَادَّثُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنوون عنا فهل أنتم مغنوون عنا نصيبا من النار